الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و ا ل م ؤ ل ف ة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ف ر ي ض ة من الله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 「私の思い出を読んでいるのは私の思い出を読んでいるのは私の思い出 ي ل ع م ي ل, ل و و ي و و ي و م و る。 موسوعه النابلسي ل ل ع ظ ي م يحذر ا ل م ن ا ف ق و ن أن تنزل عليهم س و ر ة تنبئهم ب م ا ف ي ق ل و ب ه م 「こんな感じ س ت ه ز ئ, ئ ن ن ن و, و ن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 「私の思い出を忘れずに」<音楽><音楽><音楽>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 و たちの思い出は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない ا, أ ت ت ل 何でも知らない人は何で ا 知らない人は何で ه 知らない人は何でも知 م و ن و ن و النابلسي م م ؤ ت ع ض ه م أ للعلوم ي الاسلاميه ا س م ا ن الله الحسنى 「今夜は私のことです。私のことです。私のこンです。私のことです。私のことです。私のことです。私のことです。私のことです。私のことです。私のことです。私のことです。私のことです。 خالدين فيها, وما خالدين فيها ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ورضوان من الله أ ك ث ر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها يجاهد الكثار ل و م ن ن ا ف ق ي و غ ل ظ ع ل ي ه م م و و أ ا ه م ج ه ن م ا ب س ا ل م ص ي ر ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه م ا قالوا 「私たちは私たちのために」 و موسوعه ذ ب م النابلسي ل ه ع ا أ ا للعلوم د ن ي ا ا و آ خ الاسلاميه ه م في ل أ ر ض من ي و ل نصير و ن ف たちはこの世の中であったり、こ ا 世の中であったり、この世の إ ل ى يوم يلقونه بما أ خ ل ف و ا الله ما و ع د و ا وبما كانوا يكذبون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات َالَّذِينَ لَا إِلَّا اللَّهُ وَلَهُمْ يَجِدُونَ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ مِنْهُمْ جُهْدَهُمْ سَخِرَ「そして私た ل は م استغفر لهم أو لا ل と تستغفر ل ه م إن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 فليضحكوا قليلاً, فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان رجعك الله إ ل ى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج ف ا س ت أ ذ ن و ك ل ل خ ر و ع ه ا ل ن ت ا ب ل ا ي ل ل ع د و ا إ ن ك م رضيتم ا ل ق ع و د أ و ل مرة ف ا د و ا و ل موسوعه ل ى م ا ل ن ا ب ا ل ل ه و ر س و للعلوم ه و ا و ه الاسلاميه ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا ما أ ُ ن ز ل ت سوره ة أَنْ آمِنُوا ا ب ل ل ان آ م ن و ا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ア ع د َ ا ل ل ه لهم ج ن ا ت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذِّرون من الأعراب ليؤذن لهم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 حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إ ذ ا ما أ ت و ك لتحملهم قلت لا أ ج د قلت لا أ ج د ح موسوعه ي ت ا ل ن ا ت و ل و ا و أ ع ي ن ه م تفيض من ا ل د م ح ز ن ا أ ل ا يجدوا م ا ي ن ف ق و إن 「私たちは私の思いを語るのは私の思 ه م 語るのは ا の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思 ا を語るのは私の思いを語 ل のは私の思いを語るのは私の思いを語る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 يحلفون لكم لترضوا عنهم فان إ ن ت ر ض و ع ه م فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر أ الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله ل ع ي موسوعه حكيم م ن ا النابلسي للعلوم ن ا ل أ ع ر ا ب م ن ي ؤ م ن ب ا ل ل ه ويتخذ ما شركه ت الهدى شركه دعويه ا ي ر ل ر ب س ي د خ ل ه م ا ل ل ه في ر ح م ت ه إ ن ا ل ل ه غفور ر ح ي م و ا ل س ا ب ق و ن الأولون من ا ل م ه ا ج ر ي ن و ا ل أ ن ص ا ر والذين ا ت ب ع و ه ب إ ح س ا ن ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه م و ر ض و ا عنه وأعد ل ه م ي ه ا ت م ا ء ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن